book 2 80 80 6 ثرثاوي مسمى الصفات ثلاثه الصفات ثلاثه مس زغلي هي لديها كلب هي لديها كلب زغلي ديديا الكلب كبير الكلب كبير مس ديدي دي هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير ساخلي أوس. هي لديها بيت هي لديها بيت سخلي البيت صغير البيت صغير مس هي لديها بيت صغير لديها بيت صغير. هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق سستومرو يافيا الفندق رخيص, الفندق رخيص. ياب <تبعاً> ساستمروش <عن الفنور> <مثل> <مثل> هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص ماس مان هو لديه سيارة هو لديه سياره مان كانا زويريا السياره غاليه الثمن السيارة غالية الثمن. كان هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. روماني موساقينيا الروايه مملة الروايه مملة ايش موساقن رومانس هو يقرا روايه مملة هو يقرا روايه مملة ايش هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما فيلم ساينتيريسوا الفيلم مثير الفيلم مثير إيس ساينتيريسو فيلمس اوقوربس هي تشاهد فيلما مثيرا იგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებლია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე VWW წერტილი